وصلنا وصلنا وصلنا استعر بنا شعير الهم وصلنا ومثل أوصى لك وصلنا وصلنا يا أخويا من اليسر للطاف وصلني وصلني وبس قبوركم لا حيت اللي تعنت تعنت على خالي الحزن والهام تعنى وتبثجي للناي بروحي تعنى تعنى يا أخو زينب إلك زينب تعنى ومستقبلي عنكم يا هل يردي هجير الطاف عفيت اكساتكم ومشيت ولو بيدي يصيح يم كلهم اضيل يا هيت ويب روحي اشكم نايب قاسي ويشتم غاب ميل دربي يسور عاليه اللهو يا تلك الرزايا شربت منها كحسال منايا والنوق سارت بين الضحايا والشي مروح ديها بفقد أهليها والشي مروح ديها بفقد أهليها فلا عمي صباح شومي مطاق وقب اشجار شفيت شتا الخوتي يرزمي الاضحار بدت نوقي علم يسورتي تخطع قبضي تشيل مهابة وحي إجمة الوليان لفاني حار ملو شمري وزجير ويصنع فكيف أنسى سبي النسائي في الأسر سارت سيرة الإمائي قت عليها عين السماي حلت مااسيغا بفرق ديها ليها حلت مااسيغا بفرق ديها فتيل استعادت يستر ما عليها خرام كنتوا تظلموا وهب خايمه تلي اشفاع حقوقكم عديل اشوار حال الجيره علي هما جرو لاص عقوب ذاكل خدير مسفي يا عقل اقوى بنى بين الاعداء سبي من وعدين لوادي والأهل صارعا فوق الوهادي من ذا يحاميها بفقد أهليها من ذا يحاميها يحاميها بفقد Ly haya á صيبل اي اثرت بيني ترائك ناياكم جثع الجاع وامشي انا جفي الجيقطع بيطفراس وائليني بي سياطع يبارين هو ان ابي المصاب الاثريع لينا شتيم حي دار ابونا الشيمري يحدي لهفي عليكم يا لغالب نقوم نسعاون بين النواصب تقاوا سمتها ايدي المصائب لا شيء ايا وها بفقديها لا شيء ايا و multim поди وَي دَخَلْنَا هَزِين وَمْصَاب ابْكِي الْخَوْط وَعَيْنِ ذَيْبَه نِي سِبَل فِي حِسَاب الْكُوفَة عَاصَمَت وَايْلِت نَدَاحِل الْبَاب عليهم نيم حسيب أجنى تناني اعتبيرهم قابوا ناس طياب دهرهم واصبحوا أذنب كأن دين لهم علينا من كل فاجئ اداو الينا ونحن منهم شجون بكاينا والروح يوش بفقد ديها والروح يوش بفقد أهليها يا آل قومي يا آل قومي جيت لي حسين من حياتين هثارات ييب حروب صيفي نعاتب عيل الكوفل عيش نبي هياسمين تعال تدخل نقيل هب حبك مسبي ويلا اسعى لعلي انا مين مراني لبي يا مياتي شماتتين تصيد في العين ولست اقدر فقد الرجال أهاجني أم سبيال عيالي أم إن عيني بكت لحالي خاضت مآقها بفقد أهليها خاضت مآقها بفقد أهليها يا آل قولي يا آل شور بالهان ختمنا غير بياني الكون وفوارض الشعر عيشناها هذا كثير وله رجعنا وقصيدنا غير وغرسهلي الشيم ليل جيث اس جبنا مين هودي فان اهلي ومين هو عمران يا ريت آه عليكم يا ا لا ما جف دمعي والله ويشهد لهيب روحي لكم تواقا والحزن يوب كيدا بفقدك di ahli nah الشاعر الأديب جابر الكاظمي تفتخر مكتبة الفقيه بتقديم كل ما هو مميز وحديث لكم وقد تم تسجيل والمكساج في استيديوهات النبائر الهندسة الصوتية المهندس عاصم البني حقوق الطبع والتوزيع في كافة أنحاء العالم محفوظة لدى مكتبة وتسجيلات الفقيه الكويت السلمية هاتف 5 6 فاكس 5 ولا يجوز شرعاً وقانوناً بث هذا الشريط على الانترنت او شبكات التلفزة والإذاعة إلا بإذن من مكتبة الفقي علماً بأن وكلاءنا في البحرين المنامة هم تسجيلات كربلاء هاتف 2 5 7 وفي لبنان تسجيلات السيدة فاطمة الزهراء شارع عباس الموسوي هاتف 3945 -047. ومن إصداراتنا الأخرى بصوت الشيخ أبو الحواتم الطائي أنا ش اقول <تصفيق> بالقبور منين نزلي حيرش اقول بالقبور منين نزلي طاحان عنها الشمس طاحت دوما تفيه طاحان عنها الشمس بسرى وضيء من فاطمه هل ترى ذاك الغبار عكر الجو الرائد وصاهل الخين جاء مثل رعد يستعيد هل تحس الأرض هذه تعتنى صارت اسم الزهرة فتشت قلوب محبيها فرأيت الحب سرى فيها لقات القلب مرددة يا فاطمة يا أم أبيها يا قصة ألا اشرب حزننا ارويها للذكريات عايش وياك يا جركا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين يا سفينة النجايات يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزاً عظيماً يا, يا حامل النايا يعش في جد وترحاله إلى المقابر كم تسعى بتعجاله إلى المقابر كم تسعبهم بتعجالي